طلاب الصف الرابع في مدرس بارك غيناردو الحفناء ذات الشعر الذهبي كان في قديم الزمان مريم قاس قد عرد عليه جعبان عجيبة بحيث أن كل من يكون من لحمه يستطيع أن يفهم ما تقول الحيوانات فقام الملك بشراء جعبان وأمر خادمه الشاب بطبيه وإحضاره إلى مائدة الطعام ولكنه حضره من أن يأكل أي شيء منه وأنه إذا قام بالتطوق فقط سوف يكتشفه وسوف يعاقبه بالمف وبما أن الخادمة كان فنطولية جدا فقد قاموا التنوق وحين أحضر الطبقة إلى المائدة وضعبته دهشة الحين بمثالي تتكلمان مع بعضهما انا أفضل سلسة الروبيسكو سلسة من اللوز والتومي والفوفل والسين إذا انا ساخذ سلسة الطماطم وحين سمع الخادم دائم سرطت قليلا قبل أن يقدم الطبق للملك فهم الملك ما حدث لذلك أهور خادمه بأنه دائم لسنزر بهزانه وأن عليه أن يرافقه بين ذلك سأكد الملك من ان خادمه يفهم ما تقول الحيوان لأن خادم بدأ بالتحرك الحسان يقول أتمنى أن يكب الشاب فأنا لم أعلم أحسن هذا الملك الذي يصرخ طيلة الوقت وعندما عاد إلى القصر استلقى الملك تحت شجرة وطلب من خاتبه أن يحذر له كأس مبتلئاً سماماً من النبي لكن يجب أن لا تسكب منه أي نقطة وحينما بدأ بتحذير الكأس سبع بعد العزافير تقول لما لا تؤدي لإهداء شعارات من ذلك الشاعر النبي لا أنا احتفظ بها كلها لقد حصلت عليها عندما كانت الحسناء ذات الشعر الدعامي تمشت شعره وبما أن الخادم كان مشهورا بحديث العصافر فقد يسجب من الكأس قليل من النبي وهذا ما أثار غضب الملك الذي لم يعد يحسن بالكاذب الخادمي فهدته قائلا لقد حدرتك من أدب تذوب الزعبان العجيب فلم تضيني لذلك إذا أردت أن توقن حياتك بدأ عليك أن تحضر لي حسناء ذات الشعر الدعامي وانطلق الشاب بحث عنه أثناء مسيره وجد شجرة صغيرة تحترق وقد أوشكت عن السقوط فوق حفرة سيب تعيش بها مجموعة من الدم فأسرع الشاب وخلع عباءته وأطفأ بها النار وقالت له مجموعة من الدم شاكرة إذا احتجت لنا يوما ما فسوف تجدنا إلى جانبك وبعد أن سار قليلا وجد بالقرب من توقعات القلبين يحاولان الانقلال على بطة القارس قد عرقت قدمها في الوحي فبدأ الشاب ما يستطيع لإبعاد الكلاب عنه وتمكن من تخليص قدمها فقال سلاو شاكرا تحتاج تالي يوم ما فسوف تجدني إلى جانبي ثم صار قليلا فوجد نحن سنعرقت في شبكة عنقابوت وقبل أن يتمكن العقابوت من الرسول إليها والتهابها قام الشاب بتحريرها من الشبكة فقال سلاو شاكرا تحتاج تالي فسوف تجدني إلى جانبك وفيما بعد وصل الشاب إلى شاطئ البحر ووجد بعض الصيادين وقد استعدوا سمكة الكاميرا فقام الشاب بشرائها وأعادها إلى البحر وقال له شاكرة إذا احتجتني يوم البحر فسوف تجدني إلى جانبك سأل الشاب الصيادين عن مكان الحسنى إذا تشاري تامي أخبروه بأنها تتكون في قلعة الجزيرة في البن الأحبة تهب الشاب إلى القلعة وحيدا ما وصل إليه أن تحدث مع صاحبها وطلعه باب الدو يدب يسيل لكن بشأن تم أدوث مثالي أنك تشعر وتزوجت لا تغطي بارات زعمة وقد نجع الشاب في هذه الاختبارات فقد تعاده النمر الذي يعيش في الغابة في العطور على الحبات 7000 من عقد حسن التي كانت قد فقدتها أما السمكة فقد تعادته في العطور على الخاسم الجدة الذي كان مفقودا في قاع البح أما البطب قد تعادته في إحضار قارور سيء الماء واحدة من ماء الحياة وواحدة من ماء الموزق أخبره لأنه قد نجح في الاختبار ويمكنه أن يأخذ الحسناء ذات الشعر الدعب مع عقدها وقارورة الماء ولكن بشرط أن يعرف من محاولة الأولى من هي الحسناء من بين بناته سبيدة والإشرين حيث أنهن يتشابه كثيرا ويرسدين أغنية تغطي رؤوسهن عند ذلك قابت النحلة بالاقتراب من الحسناء لكي ترشد الشاب عليها وبذلك نجح الشاب في معرفاتها وصدع الأب رفضة طلب الملك من زواج ابن الشاب وحسناه إلى القاس وكان الملك القاس ما مسرورة بعكس حسناء التي أصابها الحسن حينما شاهدت ورغبا بأن تسمى حفلات الزواج بسرعة قرر الملك فجأة أن يقطع رأسا من خادم المسكين رغم زوزة الحسناء المتكررة بأن يحفو عنه وبعد أن قطع رأسها طلبت حسناء ابن الملك أن يمنح ووافق الملك ساخرا منها قامت حسناء بمسح يعنق الخاتم المقطوع بماء الموت اولا ومن ثم بماء الحياة وقامت بوصل الرأس مقطوع بجسده عندما أفاق الشاب وقد عادت الحياة إليه وكان أكثر شبابا حيوية وكان يقفز ويقص كالمجنون مع حسناء حين شاهد الملك ذلك أراد أن يستخدمه أن يستخدم ذلك الماء العجيب لكي يستعيد شباهه حيوية وأمر حراسه بأن له رأسه وأن يصينه بشسده بعد مسحه بماء الحياة والموت وبما أن الحراس كانوا منتهشين وبرسابكين فقد قاموا بقطع رأسه لكنهم انفصحوا عنقه اولا بماء الحياة ومن ثم بماء الموت لذلك لم تعد حياته للملك أبدا في النهاية نبيعون الخاتمه والحسناء داد الشار التابين وعانيان من أي عذاب وعيد Supera la visada de si